فذلك من المفطرات إ ذ ا فكر ب ا ل م ر أ ة ومحاسنها فانزل ف إ ن ه يبطل صومه ل أ ن ه تسبب في ذلك بالتفكير إ ذ ا عرض له شيء من التفكير يقطعه يبادر بقطعه نعم ولا يسترسل مع التفكير فيما يثير ا ل ش ه و ة اليوم ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله وجدت هذه ا ه الشاشات وهذه الانترنت والتويتر وما ادري وشو يرون فيها النساء حتى يرون النساء عاريات والعياذ بالله يرون مناظر ق ب ي ح ة تثير ا ل ش ه و ة فعلى الصائم ان يتجنب ذلك ويبتعد عنه ه ولا ينظر فيها ما يجوز ينظر فيها حتى وهو مفطر ياثم بذلك لكن إ ذ ا نظر إ ل ي ه ا وهو صائم و أ ح د ث ت عنده إ ن ز ا ل المني ف إ ن ه مع إ ث م ه و معصيته يبطل صيامه ي ج ب التحرز من هذه ا ل أ م و ر نعم